وعلى آ ل ه وصحبه ومن به مهتدى عباد الله إ ن بناء أ م ة ر ا ش د ة و إ ق ا م ة مجتمع صالح و إ ي ج ا د مسلم نقي تقي حلم يراود المصلحين و أ م ن ي ة تخالج ا ل ف ل ا س ف ة و ا ل س ا س ة والمفكرين و إ ذ عجزت النظم ا ل ب ش ر ي ة والقوانين ا ل و ر ض ع ي ة والفلسفات ا ل أ ر ض ي ة عن تحقيق هذا الحلم الجميل و ا ل أ م ن ي ة ا ل غ ا ل ي ة ف إ ن ا ل إ س ل ا م لا يعجزه شيء من هذا ولاسيما وقد أ و ج د ا ل إ س ل ا م جيلا فريدا ومجتمعا طاهرا و أ م ة ر ا ش د ة نقيه تمارس ا ل ح ي ا ة وفق المبادئ والقيم و ا ل أ خ ل ا ق وان تعاليم ا ل إ س ل ا م تربي الفرد المسلم ت ر ب ي ة ص ا ل ح ة ل أ ن ه ا تغوص في مكنونات ضميره وتحيط بدواخله وحتى بتفكيره وهمساته وتهذب في المسلم كل شيء وإن أجل أجل ما يهذبه ا ل إ س ل ا م في المسلم عقيدته وهو فكره وتصوره واعتقاده في ربه سبحانه ثم بعد ذلك تنقل ا مشاعر من ا ل ك ر ا ه ي ة والبغض إ ل ى الوئام والسلام الحقيقي الذي ننشده و إ ن ن ا ك أ م ة م س ل م ة في بلادنا وفي سائر بلاد المسلمين نشتكي اشكالات في إ ط ا ر ن ا الاجتماعي وتعقيدات في علاقاتنا ا ل أ س ر ي ة و ا ل م ج ت م ع ي ة و إ ن الكثير من الناس يشكو الضغائن و ا ل ك ر ا ه ي ة و ا ل أ ح ق ا د والغل الذي يسيطر على القلوب ا ل إ س ل ا م يريد سلاما حقيقيا ووئاما ا ج ت م ا ع ي ا ويقول جل وعلا لو أ ن ف خ ت ما في ا ل أ ر ض جميعا ما أ ل ف ت بين قلوبهم ولكن الله أ ل ف بينهم إ ن ق ض ي ة ت أ ل ي ف القلوب وما يسمى بجمع الصف الوطني و إ ل ى غير ذلك من المفردات التي نحن نعيش نيران ا ل ق ط ي ع ة والتهاجر والجفاء في مجتمعات المسلمين ولاسيما بعد بروز ف ت ن ة د ا ر ف و ر عندنا في السودان وما وانعكاسات هذا على نسيجنا وعلى تكويننا وعلى كياننا وعلى أ م ت ن ا ق ا ط ب ة صار الكثير يتغنى ويردد أ ن ش و د ة حلوه هذه ا ل أ ي ا م تسمى أ ن ش و د ة السلام ولا سلام, لا سلام لان سلام ل أ السلام الحقيقي الذي ينشده ا ل إ س ل ا م هو سلام القلوب ي ر ب النفوس ويزكي القلوب ويطهرها من الضغائن و ا ل أ ح ق ا د فيقول جل وعلا في التنزيل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آ م ن و ا ربنا انك رؤوف رحيم إ ن انتزاع الغل من القلوب يحتاج إ ل ى ممارسه ر ا ق ي ة ويحتاج إ ل ى تبديل لكثير من العادات والموروثات ا ل ب ا ل ي ة التي تشكل الحواجز ا ل ا ج ت م ا ع ي ة في مجتمعاتنا مما سبب هذا الجفاء وهذه ا ل ق ط ي ع ة ا ل م و ج و د ة بين الناس فبرزت ا ل ق ب ل ي ة ب ص و ر ة ك ب ي ر ة م ز ع ج ة في بلاد المسلمين وفي ديارنا بالذات وصار لهذه ا ل ق ب ي ل ة كيانا ودويا وصوتا وشعارا وتكتلا و إ ل ى غير ذلك فيك جبار في المناصير في شرق السودان ا ل ب ي ج ا و إ ل ى غير ذلك من المفردات التي تظهر علينا و نحن على مستوى قياداتنا نسعى إ ل ى إ ي ج ا د سلام بتقسيم ا ل ث ر و ة و ا ل س ل ط ة وهذا غير صحيح ب ا ل م ن ا س ب ة الصحيح أ ن نبسط العدل في معاملاتنا و أ ن نبسط ا ل إ س ل ا م في علاقاتنا تبسمك في وجه أ خ ي ك صدقه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 نحو النقاء ونحو الصفاء وترشد أ ف ر ا د المجتمع إ ذ ا أ س ا ء ك أ ح د أ ن تعامله بالتي هي ح س ن وهذا كفيل ب أ ن يحول دوره و أ ن يحول مواقفه من المواقف ا ل ع د ا ئ ي ة إ ل ى المواقف ا ل إ ي ج ا ب ي ة ف أ ن ت بمقدورك أ ن تكسب ا ل إ ن س ا ن ب م ع ا م ل ة ب س ي ط ة إ ن الظلم يولد المرارات ويولد الغبن و إ ن العدل ينشر الوئام ة والسلام في المجتمعات أ م ن ت لما أ ق م ت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها ولذلك قال المفكرون العدل يغني من ا ل ش ج ا ع ة إ ذ ا كان عدل لا يحتاج الناس إ ل ى ا ل ش ج ا ع ة لا إ ل ى الصدام ولا إ ل ى القتال ولا و ل الى إ غير ذلك من المفردات نحتاج ب ص و ر ة م ب س ط ة أ ن نتصالح مع أ ن ف س ن ا قبل أ ن نتصالح مع غيرنا والتصالح مع النفس أ ن تكون مسلما سويا لا تحمل غلا ولا حقدا ولا ك ر ا ه ي ة ولا حسدا على أ ح د ولا ت ق ا ط ع و ل ا ت د ا ب ر و ل ا ت ب ا غ ض و ل ا ت ح ا س د و ك و ن و ا عباد الله إ خ و ا ن ا كما جاء بذلك التوجيه النبوي إ ن ن ا نحتاج إ ل ى أن ننشر الأداب الإسلامية. ان ل الإسلامية آ د ا ب أ ننشر ا ل آ د ا ب ا ل إ س ل ا م ي ة و إ ن اجل ادب ينبغي أ ن ننشر اداب الاعتذار أ ن يعتذر المخطئ ويقول أ خ ط أ ت سامحوني أ خ ط أ ت في كذا إ ن ا ل أ ل ف ه التي تجعل الكثير من الناس يخطئ ولا يعتذر هي التي ولدت ما نعايشه في واقعنا أ ن ننشر ث ق ا ف ة الاعتذار و أ ن نرى أ ن الاعتذار ليس فيه نقص وليس فيه تقليل من, من, من شان ا ل إ ن س ا ن يقول ا ل أ ح ن ف بن قيس إ ي ا ك م و ر أ ي ا ل أ و غ ا د قالوا وما ر أ ي ا ل أ و غ ا د قال الذين يرون, العفو عارا الذين يرون التنازل ع عارا ف و يرون الذين ا ل عارا نحن نحتاج ب ب س ا ط ة أ ن ننظر إ ل ى كليات بلادنا وما فيها من إ ش ك ا ل ا ت ك ب ي ر ة ع ظ ي م ة تكاد تعصف بالسودان كسودان حتى أ خ ش ى أ ن ي أ ت ي علينا يوم يقال كان هنا سودان أ خ ش ى من التقسيم أ خ ش ى أخشى من عراق يتكرر وماسي تعود في بلادنا بسبب تناحر بين الناس لكنه ولد حساسات حساسيات و أ ح ق ا د من الصعب جدا أن ي ع ان ل ل ج ه ا ا غير ي د أن يعالجها غير الدين بمفردات ب س ي ط ة فليعفوا وليصفحوا الا تحبون أ ن يغفر الله لكم وهذا هو ا ل أ د ب الثاني الذي نحتاجه نحن نحتاج إ ل ى أ د ب ي ن أ د ب الاعتذار و أ د ب قبول الاعتذار أدب الاعتذار وأدب الاعتذار الصفح و أ د ب العفو و أ د ب التجاوز و أ د ب التسامي على الجراحات ا ل ش خ ص ي ة دعك من البلد ومن د ا ر ف و ر ولو كنت مسؤولا مع هذه القوات الهجين التي سوف تدخل بلادنا ولا نعرف أ م د خروجها متى سوف تخرج بعد أ ن تدخل وما الذي سوف يحصل بعد ذلك وما هي السيناريوهات المتوقع لهذا الدخول وما الذي سوف يعقبه وهل سيرضى عنا اليهود والنصارى و إ ن فعلنا هذا و إ ن سمحنا بدخول قوات أم أ م ر ي ك ي ة هل سيرضوا عنا لو كنت مسؤولا لاخترقت المفاوضات ولاعطيت أ ه ل دارفور كل الذي لأعطيتهم يريدون وبغير تردد كل الذي يريدون وبغير تردد أ ي ح ا ج ة دايرنا مش منصب تعال امسي قروش ح ا ك ل اخترق المفاوضات ونكفي بلادنا الشر اعطينا الكفار ما لا يستحقون في نفاشه ادينا ا ل ح ر ك ة ا ل ش ع ب ي ة ما لا تستحق الا نعطي اهل دارفور ما يستحقون نحن نحتاج الى تعجيل في ا ل ع م ل ي ة ا ل س ي ا س ي ة والى ذكاء يحفظ ب ي ض ة المسلمين لا قوات هجين ولا غيرها نحفظ للبلاد سلامتها باختراق المفاوضات ماذا يريد أ ه ل دارفور ماذا يريدون مناصب ادوا مناصب شمعا ي قروش ادوا شنو المطلوب شنو نحتاج إ ل ى تعجيل هذا الملف ب س ر ع ة و إ ل ا فالعواقب س ي ئ ة لنعود على مستوى ا ل أ ف ر ا د هل ا ل أ ف ر ا د في علاقاتهم ا ل ب س ي ط ة ملتئمون هل هنالك وئام هل هنالك علاقات ط ي ب ة بين الناس إ ن ا ل إ س ل ا م جاء لتعزيز هذه المعاني ا ل ط ي ب ة في النفوس فليعفو وليصفحو والعفو الترك والصفح أ ب ل غ من العفو والفرق بين العفو وبين الصفح العفو أ ن تترك ولكن في نفسك شيء أ م ا الصفح أ ن تترك ب ا ل ك ل ي ة وليس في نفسك شيء وهي درجات فليعفو وليصفحو الا تحبون أ ن يغفر الله لكم قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم هذا والله صحيح قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و الحديث صححه ا ل أ ل ب ا ن ي في صحيح سنن أ ب ي داود من أ ق ا ل عثره مسلم أ ق ا ل الله عثرته يوم ا ل ق ي ا م ة مسلم أ خ ط أ فيه ا ل خ ط أ وقع ما بقي إ ل ا الصفح والعفو قال النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و الحديث في مسلم من ر و ا ي ة ابن مسعود ما زاد الله عبدا بعفو إ ل ا عزا نحن نعتقد أ ن في العفو ضعف و أ ن ه يعطيك إ ح س ا س ب ا ل م ه ا ن ة تقول لزول اعفو لك لكن س و و س و و سووا اصلا العفو بعد الظلم فمن عفا و أ ص ل ح ف أ ج ر ه على الله قال أ ب و بكر الصديق يوم ا ل ق ي ا م ة ينادي مناد من كان له على الله شيء فليقم قال فلا يقوم الا من عفا عن الناس قال تعالى فاعفو واصفحوا حتى ياتي الله بامره فاصفح الصفح ة الجميل الصفح ة الجميل الذي ليس معه عتاب تعفو وما ت ع ا د ب و وما يكون في نفسك شيء دا عفو لوجه الله اسمه عفو لوجه الله نعلم أ ن ف س ن ا أ ن ن ت س ا م ع على نفوسنا و إ ذ ا ما غضبوا هم يغفرون قال الشافعي من استغضب ولم يغضب فهو حمار ولكن هؤلاء ي ك وين ل هذا ه يخالف ا ل ط ب ي ع ة ا ل ب ش ر ي ة من ا س ت ر ض ى و ل م ي ر ض ى فهو ح م الشيطان ر استرضى ومن و م يرضى فهو و و ل بعد ما ي غ ل ط ف ي ك لك يقول أنا أ م ت س فهو تقول لي الشيطان أقبل م مني أنا والله معلش. أنا يا كده أخي معلش ل غ يقول لك ب ع ش ر ا ما في غلطان ولا كذا هذا شيطان كمان زول قال لك م ت أ س ف تاني شنو دعت له ط ل في ح ل ق ه قال لك م ت أ س ف د ه نوع نوع ت ا ن ي تلقاه ما مصالح مع نفسه عنده ح س ا س ي ة مع الناس يلاقي زول في بيت بكا ل أ و ل م ر ة في بيت عرس في الشارع يقولون د ه م ن ه د ه يقولون فلانه فلاني ق والله ل نفسي أ ب ت ه لكنه يقول لك ا يكون ه ا ك ل ن و هناك من ي و ن هناك من ي و ن هناك م ي ك هناك من يكون ه ن ا د يكون ا ل ل ه ح س ن هناك من ي ك و ا ك من يكون هناك من ي ه ا ك من يكون ه ن ا ل ل ه ن ن يكون هناك م يكون هناك من يكون هناك من يكون ه ل ا ك من يكون هناك م ك هناك م و هناك من ا ن يكون هناك م ي ن هناك من ي ك و ا ك من يكون ا ك من ي ك و ا ك من ي ك و ل هناك م يكون ا ك من يكون ه ن ا ن ي و ن ه ن ا ن ا ك من ي ن ا ك ي ن هناك ك ا ك من ي ا ك م ي ا ك من ي ك هناك م س ت و ى خ ل ا ي ك ه ا ل ف ر و ا ل د و ل ة و ا ل ج م ا ع ا ت والكيانات والحركات ا ل م ت م ر د ة خل و ا ل م س ل ح ة على مستوى اثنين ا ل شاكلوا في حي داير تصلح بيناتن يسل روحك دايرين مفاوضات ت ج ي ن ة ت س ا س ق اليوم كله عشان تصلح لي ب ا ل ت ف ل ح لشكل ا وممكن يكونوا يصلوا في الجامع مع بعض وممكن يكون اللتان ب يصلوا في الصف ا ل أ و ل عشان تصلحن يسل روحك اي جزول ي س م ع ا ل كلام في ا ل ن ه ا ي ة ل م ا ت ض غ ط ن يقول لك والله يا شيء يا مولانا هم ا بيستاهل لكن قالوا أ ش ا ن خ ا ت ر ع ي ن ي ك ر م أ ل ف ع ي ن أ ن ا عفيت منه بس أ ش ا ن ك م م ن ت و دا ما ماشي تعفى لوجه الله مال ل ن ا س العفو الصادق والكاظمين ا ل غ ي ظ ة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ا إح... ل إ ح س ا ن أ ن تعفو عمن ظلمك لوجه الله تعالى ترجو برها وذخرها وثوابها يوم لا ينفع مال ولا بنون إ ل ا من أ ت ى الله بقلب سليم ل ن ب د أ بحل م ش ك ل ة دارفور من الجامع أ ي زول قاعد في الجامع ب ا ل م ن ا س ب ة الخطبه عنوانه الناس ب ي س ت غ ر ب و ن اسمها ا ل أ م ن الاجتماعي أ س م ي ت ه ا ب ا ل أ م ن الاجتماعي ا ل أ م ن ا ل أ س ا س ي أ س ا س ا ل أ م ن عشان تكون زور مطمئن لا زور يتعدى يتعد عليك لا على عرضك لا على مالك لا على نفسك لا على دمك وتكون الناس مطمئنين ولا في عساكر حايمين يكون في أ م ن اجتماعي س ل ا م ة الصدور ونقاء الضمير وصفاء النفس تجاه ا ل آ خ ر ي ن تحقيق هذا أ ع ظ م إ ن ج ا ز كيف يحقق يحقق عبر هذه المنابر عبر المساجد عبر دور ا ل ت ر ب ي ة والتعليم وصروح ا ل م ع ر ف ة عبر ا ل إ ع ل ا م ووسائله ا ل ن ق ا ل و ا ل م س م و ع ة والمقروءه منها نعزز جوانب النفس النقاء والصفاء في النفس ا ل ب ش ر ي ة ليحصل نوع التقاء ب ص و ر ة ا ل ق ا ئ ي ة يحب الناس بعضهم البعض ي ت ح ا ي ش الناس بكل ب س ا ط ة يتعايش الناس ا ل إ س ل ا م دين رفيع لكنه لم يجد من يمارسه على ا ل ح ق ي ق ة في ا ل أ ر ض تنزيل قيم ا ل إ س ل ا م في جيل قبل كده نزل قيم ا ل إ س ل ا م في ا ل أ ر ض وحاشوا ح ي ا ة آ م ن ه مطمئنه الخلاف يقع لكنه يعالج بطرائق ا ل أ د ب وبطرائق الحوار والوصول إ ل ى حلول أ م ا إ ذ ا أ ر د ن ا سلاما حقيقيا و أ م ن ا حقيقيا علينا أ ن نحقق ا ل أ م ن الاجتماعي بيننا التحايش بيننا شوفوا ا ل إ س ل ا م يرفع من ق ي م ة هذه ا ل أ خ ل ا ق كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند البخاري في ا ل أ د ب المفرد قال من ستر ع و ر ة أ خ ي ه المسلم كمن أ ح ي ى م و ء و د ة من قبرها مسلم عمل ح ا ج ة غلط وانت شفته بعينك تستر تعطى من ا ل أ ج ر كمن أ ح ي ي ت م و ء و د ة من قبرها شوف المسائل ا ل ا ج ت م ا ع ي ة كيف تجد حظها ثم يقول أ ل ا أ خ ب ر ك م بما هو أ ف ض ل لكم من الصيام و ا ل ص ل ا ة والصدقه صلاح ذات البين ف إ ن فساد ذات البين ا ل ح ا ل ق ة ولا أ ق و ل تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين رواه أ ب و داود والترمذي ا ل آ ن نحن نعيش ح ا ل ة فساد ذات بيننا أ ح ق ا د وضغائن وكراهيات زرعت في أ و س ا ط ن ا هل تستطيع أ ن ت ا ل آ ن جالس فكر في أ ن ا س بينك وبينهم مشاحنات اي زر قاعد في ا ل ج ا م ع ة ده فكر قول يا ربي أ ن ا مشاكل منو منو العيد ما بدخلني عليه منو بينو بينو, بينو ق ط ي ع ة أ ن ا مقاطع منو ت أ م ل ها بس كده خلي دارفور يا اخوانا أ ن ا ق د ت قبل كده كان في المنبر و أ ع ي د ه ث ا ن ي ة م ش ك ل ة دارفور ما في اقليم اسمه دارفور م ش ك ل ة دارفورد ي والقلوب دي كلنا د ا ر ف و ر ب ا ل م ن ا س ب ة كلنا شايلين دارفورد ي وقلوبنا التعامل اللي بيحصل بناته ي في السارع واحد سايق عربيه ة اي واحد يقطع له غلط ينبزه ويطلع راسه بالشباك بتاع ا ل ع ر ب ي ة العلم كالسواق منو ي ق ل ل ه ك ر ح ت و ن امش امش、اه. خلاص امش ونبزه بما دارفورد ي ا ل م ش ك ل ة تنزلت في ا ل أ ر ض ل ي ه ل أ ن ه ا م و ج و د ة في نفوس الناس قبليات وحساسيات و أ ح ق ا د وضغائن والله الحل في ا ل إ س ل ا م تقول ي ن الحل في ا ل إ س ل ا م ناس دارفور ناس ق ر آ ن جندويج وضدهم ك ل ه م ناس ق ر آ ن والحكومه ا ل م ر ك ز ي ة مسلمين الحل في ا ل إ س ل ا م في ادابه و أ خ ل ا ق ه في آ د ا ب ا ل إ س ل ا م و أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م أ ن تتنزل في واقعنا وفي حياتنا كده أ ي زول ي م س ك نفسه هل عندك م ش ك ل ة مع زول مقاطعلك زول مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند أ ب ي داود في السنن من ر و ا ي ة حدرد بن أ ب ي حدرد قال صلى الله عليه وسلم من هجر أ خ ا ه س ن ة كمن سفك دمه أ ي زول بقاطعله مسلم س ن ة ك أ ن م ا سفك دمه وقتله مع سبق ا ل إ ص ر ا ر والترصد انت قادر ل ك ت ل دا الا بكلاشنكوف ولا بقزائب تعدانه من هجر أ خ ا ه س ن ة كمن سفك دمه و ل أ ن ه فعلا زول بهجر ل زول س ن ة كان لقاه ولقا فيه طريقه ب س ف ك دمه لكن ب يكون خايف ساكت من القانون والناس والعار و ا ل ف ض ي ح ة والحاجات زي دي لكن زول ب ه ج ر له زول س ن ة مسلم ز ي من هجر أ خ ا ه س ن ة كمن سفك دمه بعد سماعك لهذه ا ل خ ط ب ة أ خ ر ج من المسجد وقد عفوت عن كل الذين ظلموك و إ ذ ا كان بينك وبين أ ح د قطيعه فبعد سماعك لهذه ا ل خ ط ب ة اتصل عليهم من تلقاء نفسك واترك ا ل ه ج ر ة واترك ا ل ق ط ي ع ة نحن نحتاج إ ل ى أ خ ل ا ق ا ل إ س ل ا م نحتاج إ ل ى آ د ا ب ه ا ل ص ح ا ب ة الكرام تعلموا من النبي العظيم هذا الخلق و إ ذ ا ما غضبوا هم يغفرون قالوا سكت الماما ل ش ا ف ع ي ن ا ت ب س ي ئ و مبرد عليهم ش و ف ا يا اخوانا ليس الشديد ب ا ل ص ر ع ة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب زول نبزك و ر د ت عليه اخوانا د ذلك لكم ح ا ج ة النبس النبذ ما بيجروا له جامعات يعني انتشت تنبزك زول ما بتمشي ت ق ر أ كتاب ي ن ب ز ه كيف النبس ده لو ل ق ر أ ي أ ي ذ و ل ممكن ينبذ ينبذ نبذ سيء اداه ل ج د ا ي ة وعلم و أ د ب إ ن ك تمسك نفسك أ م ا النبذ ده والله ماذا له ج ا م ع ة أ ي ذ و ل ينبذ المقر ا ج ا م ع ة والقر ج ا م ع ة كم عندهم أ خ ل ا ق الاثنين بيستووا و ينبذوا ا ل أ د ب إ ن ك تمسك نفسك قالوا سكت و قد خ ص م ت فقلت لهم إ ن الجواب لباب الشر مفتاح ه و العفو عن جاهل او احمق شرف و فيه ايضا لصون العرض ا ص ل ا ح ه ا انا ترى الاسدى تخشى و هي ص ا م ت ة و الكلب ي ح ث ى و يرما و هو ن ب ا ح ه الاسد دم كورك لكن بخاف منه ق ش م و ذ ا ما بفتحوا لكن الكريب كورك ادير و النهر الناس ينبزو الناس واحد يقول لزوليا ياخذ التلت ا ل أ د ب مهم الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ ت ي ه رجل فيخنقه ويجبده وعليه برد نجران ي من بلاد نجران غليظ ا ل ح ا ش ي ة حتى يؤثر هذا على ص ف ح ة عنقه بالله ذا زول يخنق النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي ا خ د عنده حق وكدام اصحابه ا ل ص ح ا ب ة مؤدبين ما بيعملوا ح ا ج ة إ ل ا يكلمونه لكن اتغاظوا قال يا محمد مر لي من المال ف إ ن ه ليس مالك ولا مال أ ب ي ك تبسم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالرجاله اتبسم قال عبدالله الجدلي س أ ل ت عائشه رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لم يكن فاحشا كلام كعب في لسانه اجيب أ ص ل ا ولا متفحشا ولا صخاب ا في ا ل أ س و ا ق ولا يجزي ا ل س ي ئ ة ب ا ل س ي ئ ة ولكن يعفو ويصفح اليهود لبكان مكتوب في ك ت ب يا اخي تقدري م تتكلم ن تقدر عليه لا فاحشا ولا متفحشا ولا صخاب ا في ا ل أ س و ا ق ولا يجازي ا ل س ي ئ ة ب ا ل س ي ئ ة ولكن يعفو ويصفح تقدر على الكلام ده قال مروا له من المال ف إ ن ه ليس مالي ولا مال أ ب ي الموضوع انتهى يا اخي في زول عنده س ل ط ة وممكن ي أ م ر وينها والناس يقطع و ا زول العمل كان بحته حته يقول كذا يا اخي الم يدخل م ك ة بعد صراعها المرير وذكرياتها ا ل م ر ة ثلاثه ع ش ر ة س ن ة في م ك ة دخل م ك ة وقال اذهبوا ف أ ن ت م الطلقاء أ ل م يقول هذا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في غ ز و ة ذي امر أ ص ا ب الجيش مطر فتفرقوا تحت ا ل أ ش ج ا ر ف ر ق د ا ل ن ب ف س ل م تحت ا ل ش ج ر ة و أ خ ر ج إ ز ا ر ه ووضعه فوق ا ل ش ج ر ة حتى يجف وقد تبلل وكان هؤلاء القوم فيهم رجل شجاع يسمى غورث ا بن الحارث نزل وكان فارسا عظيما نزل غورث ووجد النبي سلم راقب فاخترط سيفه فاستيقظ النبي ليس بين غورث وبين النبي أ ح د قال يا محمد من يمنعك مني قال الله فارتجف وقع السيف من يد غورث وانقلب على عقبه ف أ خ ذ النبي السيف وقال من يمنعك مني قال كن خيرا مني و إ ن ي أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله و أ ن ك رسوله لما رجع إ ل ى قومي قال لقد جاءني طويل ا ل ق ا م ة أ ب ي ض فضربني بيده على صدري فانقلبت فعلمت أ ن ه ممنوع مني و أ ن ه ملك الذي فعل هذا به ملك يا أ خ ي شيل السيف ويقول له خليني خليه كن خيرا مني تركه فعلا هو خير منه وخير من كل الناس وخير من كل الخلق صلى الله عليه وسلم بالتالي هل لنا أ ن ننشر أ د ب الاعتذار البغلط يقول أ ن ا غ ل ط ة سامخوني يسمو عند الناس وقبله وقبلهم يسمو عند الله والذي أخ والذي ظلم يقبل الاعتذار ويقول عفوت عنك هل لنا في أ ن نعزز مثل هذه ا ل أ خ ل ا ق ا ل ف ا ض ل ة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه سرقه سارق سرقه لص فدعا على اللص الحرامي سربه دعا ل ل ح ر ا م و قال اللهم إ ن كان محتاجا لما سرق فبارك له فيه و إ ن لم يكن محتاجا لما سرق فتب عليه و جعلها له آ خ ر س ر ق ة ز و السربه جدع على السربه و يقول لو كان محتاج أ ع ف ى لي و بارك لي و كان ما محتاج ما قال توريني في ه و تاخذ لي ح ق ي في الدنيا قبل ا ل ا خ ر ة و توريني في و في الدنيا قبل ا ل ا خ ر ة ما قال ك د ه قال لك ا ن ما محتاج تعفى لي و لكن ما يسري تاني تتوب عليه م ياخي أ لكن ناس يرحموا حتى الذين يؤذونهم والله الكلام ده ساهل ساهل انت تسمع الكلام ده تقول أ ع ف و و ا ل ي ت ت ط ل ع م ن ا ل ج ا م ع ة ده يعفو سال زور ت ش ا ك ل ه بلا سو م بس بر الجامع ده يعفو سال زور تقول ياخي أ حضاره شنو ياخي يا أ تحقق ولا شنو يقولك ل معلش معلش دينا يخلو بشنو ي يقولك ل ياخي أ قالك معلش ياخي يا أ الشده والله ما سهل قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إ ن ي لاسمع بالغيث يصيب أ ر ض ا من بلاد المسلمين ف أ ف ر ح لهم وليس لي فيها زرع ولا ضرع لو سمع ساكت مطر جات في محله هم ما عنده فيها ز ر ا ع ة ولا بهائم يقول الحمد لله لا افرح ل أ ن ه ما حسب و إ ن ه لتمر علي ب ا ل آ ي ة في كتاب الله ف أ ص ي ب فيها فهما ف أ س أ ل الله أ ن يبلغ فهمي كل مسلم و إ ن ي لاسمع بالقاضي يقضي بين الناس بالحق ف أ د ع و الله له بظهر الغيب وليست وليس لي عنده قضية أو ليست لي عنده ق ض ي ة ياخي ا ل ناس يحب الخير للمسلمين يحب الخير للناس أ ن ينتشر الخير يعاملون الناس بنفوس ن ق ي ة وصدور لا ي م ل أ ه ا الغل ولا ي م ل أ ه ا الحسد ولا ت م ل أ ه ا ا ل ك ر ا ه ي ة ولا الشحناء بين الناس والله لو نظرنا إ ل ى واقع امتنا ن ا س ى و إ ن ي س أ ط ل ق ه ا د ا و ي ة من على هذا المنبر والله لن تستقيم لنا ن ه ض ة ولن يحصل لنا سلام ما لم نتجرد من طوائفنا و أ ح ز ا ب ن ا وتنظيماتنا لصالح ديننا الواسع اعيد الكلام ث ا ن ي ة لن تحصل في بلادنا ن ه ض ة ولن يحصل في بلادنا وديارنا خير ولا امان ولا سلام ما لم نتجرد وننسلخ من كياناتنا و أ ح ز ا ب ن ا وطوائفنا ا ل ض ي ق ة إ ل ى رحاب ديننا الواسع الدين يجمعنا جميعا والعباد ا ا الله ل ع ب د في مشتركون في الله مشتركون, العباد في الله مشتركون كما جردنا من تنظيماتنا و أ ح ز ا ب ن ا وكياناتنا وطوائفنا وطرقنا وجماعاتنا وتجردنا لصالح ديننا حتى ولو كنت داخل ج م ا ع ة في إ ط ا ر التدافع وفي إ ط ا ر العمل العام لتقديم الخير فقط ليس من باب الغايات ولا من باب ا ل أ ه د ا ف ولا من باب الكليات الكليات في هذا ا ل إ س ل ا م الذي نشترك فيه جميعا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 ب أ س ا ر ى عبد الرحمن بن ا ل أ ش ع ث الذي خرج على د و ل ة بني أ م ي ة قتل ابن ا ل أ ش ع ث و د ي ء ب ا ل أ س ر ى و و ق ف بين يديه فاستشار عالما من العلماء رجاء بن حيوته قال يا رجاء ما ا ل أ م ر وما ا ل ر أ ي قال له اعطاك الله ما تحب من الظفر فاعطه ما يحب من العفو أ ع ط ا ك الله ما تحب من الظفر فاعطه ما يحب من العفو و ل أ ن العفو من أ س م ا ئ ه تعالى والله عفو غفور اللهم إ ن ك عفو تحب العفو فاعف عنا ومن أ ر ا د العفو من ربه عليه أ ن يعفو عن خلق ربه جاء في صحيح مسلم أ ن رجلا كان في من كان قبلنا لقي الله فقال الله له بم ا جئتني قال النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يكتمون الله حديثا قال رب قد اتيتني مالا وكنت أ ع ا م ل الناس و أ ب ا ي ع ه م وكنت أ ر س ل فتياني و ي س ر على الموسل زوال عنده برضو أ ت ل ط ف ذيو عنده لو قال لي قصتلي بقصتلي و أ ن ظ ر ا ل م ع س ر ة قال الله له نحن أ و ل ى بهذا منك ت ج ا و ز عن عبدي قال الرجل كان من خلق التجاوز كان من خلق الجواز نعم الشخص كان يعامل الخلق الموسل العندو بيتسر معه والما ع ن د ه بدي ي مهله يعني زوج جاء أ ج ل الشيك ما ا د خ ل ل أ ن ه كان دخلته و ح ق ب ت كان دخلته ما بيدفع لك ما بكون ي قاعد ي و س ج د أ د ي ف ر د ة أ د ي ف ر ص ة وفعل ذلك د ي ا ن ة و ع ب ا د ة فلقي الله فقال نحن اولاد نحن احق بذلك منك تجاوزوا عن عبدي قال الملائكه تجاوزوا في الحساب بعدين تجاوزوا لبرضو زي ما هو كان بجاوز فوتو لحاجات كان بيعبد ا كثير ة قال لهم فوتو ه ا ربنا قال ف ت ه ل ه ما تحزوا عليه يا أ خشيت ي د هيني تقال قال هين هذا الخلق والله خلق نبيل ن ح ت ا ج ه على مستوى نسائنا انو س ا ء ب غ ل ط و ت ت ع ف على مستوى جيراننا على مستوى أ ر ح ا م ن ا على مستوى علاقاتنا ا ل ا ج ت م ا ع ي ة على مستوى العمل في إ ط ا ر العمل وفي ب ي ئ ة العمل في إ ط ا ر الصداقات في إ ط ا ر جميع العلاقات ا ل إ ن س ا ن ي ة نحتاج إ ل ى إ ع م ا ل هذا الخلق الرفيع الذي قال الله عنه وما يلقاها الا الذين صبروا ما اي زول ب يقدر وما يلقاها الا ذو حظ عظيم انت قال زول ب يعفو ده زول هين زول يقول لك من جوه سامحتك سامحتك هيا يا خ ي أ ن ت قد تظلم ولكنك قد تصير بعد ذلك ظالما لا يزال المظلوم يدعو على ظالمه حتى يكون عند الله أ ظ ل م منه في زول يكون مظلوم لكن ب ر ض و ظالم زول زول يظلمه يدعو عليه قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث في الترمذي من دعا على ظالمه فقد انتصر البدع على الزول الظلم انتصر و أ خ ذ حقه في زول يدعو عليه واحد أ ك ل ت مليون أ ب ي د ك ليه يقول يا الله تبشتلوا و أ ش و ف ف ي عيني وتوريني فيه وفي عياله ده في مليون الشغل ده شغل مليون حسا ا ل د ع ا ده دعاء مليون يا زول تخاف الله ده. ده مليون ده أ ك ل و ا في مليون يقول لك يا الله بشتى و ت ك س ر و ويالله اتسلحت لابين س م لابين الوطن دفن دمليون والله د ع و ة مليار د ي د ع و ة مليار دعوت مليار دعوت مليار دعوت مليار دعوت م ل ي ا ل د ع ا ء د ع ي ت ع ل ي ا ر ت ع من ا ل ش د ا ر و م ن ن ا و د ع ت م ي ا ر دعوت م ل ي و ن دعوت م ل ا ر ت خ ا ف ا ر دعوت مليار دعوت ل ي ا د ع ا ت م ل ي و ن وكان خ ل ي ا ر دعوت مليار دعوت م ل ي ا ن دعوت ع ل ي ه ت دعوت ل ي ا ق د ر ا ل مليار دعوت مليار د ع و م ل ي و ن دع ما كنت احل كتير ق د ر د ه و بعدين ذلك تورينا فيو و في عياله ح س عياله م ا ل ه عياله د خ ل و ا ش ن ه انت صرت بذلك ظالما ظلمت هو ظلمك أ ن ت و أ ن ت ظلمت عياله بغير سبب بعض الناس يظلم فيتجاوز عن حقه و يتعدى الحدود ا ل ش ر ع ي ة و يصير بذلك ظالما أ س أ ل الله جل و علا أ ن يردنا إ ل ي ه ردا جميلا اللهم طهر قلوبنا و أ ص ل ح ذات بيننا و أ ل ف بيننا واجمع صفنا ووحد كلمتنا وانصرنا على عدونا يا رب العالمين اللهم اجمع المسلمين على الحق والدين اللهم اجمع ك ل م ة المسلمين اللهم اجمع ك ل م ة المسلمين على الحق والدين يا رب العالمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وخذ بناصيتنا إ ل ى البر والتقوى وتقبل منا إ ن ك أ ن ت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إ ن ك أ ن ت التواب الرحيم يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح أ م ر بلادنا اللهم اصلح أ م ر دارفور اللهم اصلح أ م ر دارفور يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح ه ا ف إ ن ه لا يصلحها إ ل ا أ ن ت اللهم أ ص ل ح نفوس أ ه ل ه ا ونفوس أ ه ل السودان جميعا يا رب العالمين اللهم أ ص ل ح النفوس و أ ص ل ح ا ل أ و ض ا ع و أ ص ل ح ا ل أ ح و ا ل و أ ص ل ح ا ل أ م و ر جميعها يا رب العالمين وصلى ا ل ل ه وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم